امل يداعب خاطري وله اديد والكون ردد صرختي عبر السنين امل يداعب خاطري وله اديد والكون ردد صرختي عبر السنين والدار يشهد انني لن استكين لن استكين أمل يداعب خاطري وله أدين والكون ردد صرختي عبر السنين أمل يداعب خاطري وله أدين والكون رد صرفتي عبر السن والدار يشهد أنني لن أستكين لن أستكين لن أستكين سأسير للحرب العوان لساحة الشرف المصون سأتور أسخر من حمام أولض جرح دفين سأسير للحرب العوان لساحة الشرف المصون ساثور أسخر من حمام أو جرح دفين أنا أعشق الهيجاة والفائرين المؤمنين يا ليت شعري كيف أرض الظل والضيم المشين لن أستكين لغير رب العالمين لن أمل يداعب خاطري ولو أدين والكون ردى صرفتي عبر السنين أمل يداعب خاطري ولو أدين والكون ردى صرفتي عبر السنين والدار يشهد أنني لن أستكين لن أستكين لن أستكين لن استكينا في الكنانة انفس تهوى الردى ابدا تطور على مظالمك اللظى لن لن استكينا في الكنانة انفس تهوى الردى ابدا تطور على مظالمك اللظى لن تخمدا لن اخاف المجرم المستكبر المستسدا بدك هم في طريق وادقا كل يقين لن استكين لغير ربي العليم لنا نستكين امل يذائب خاطري ولو اذين والفون ردد صرختي عبر السنين أمل يداعي بخاطري وله أدين والكون ردد صرصتي عبر الصين والضع يشهد وأنني لن أستكين لن أستكين لن أستكين